ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ من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 تقولون وقالوا قلوبنا غلف بل عناهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمن.